بسم الله الرحمن الرحيم إذا زرجلت الأرض ظلالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان يوم يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحالا يومئذ يصل الناس واشتاءة ليوروا أعمالا فمن يعمل مسق على زرة خير يره ومن يعمل مسق على زرة شر